يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا, من السماء وما يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ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 في السماوات ولا في الأرض ولا أصر من ذلك وَلَا أكبر وَلَا أصر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في أولئك لهم عذاب من رجز أليم